قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العانة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا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 عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له وهو يصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأن كطرى فإن لم تكن طرى فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها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 هذا حديث أيضا من رواية عمر رضي الله عنه وحديث رواه مسلم في أول الكتاب الإيمان والترمذي في كتاب الإيمان وأبو في كتاب السنة والنساء في كتاب الإيمان يعني في مصنفاتهم هذا الحديث يقول عنه ابن دقيق العيد هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظهر والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إلى هذا الحديث حديث اللي بيقول لك بصوا والله الكلام ده بيقولوه بتوع علوم الإدارة بتوع الإدارة بيقولوا ايه اول حاجة الهدف وبعد كده تعرف اللي بيسموه التصور بعد الهدف التصور لازم تعرف الطريق رايح زدائي هتعمل ايه فهو كده بالظبط من غير ما يدرسوا إدارة الامام النوى حطوهم بالظبط كده هدف وبعدين رؤية ايه الهدف؟ النية نيتك ايه؟ الجنة نيتك ايه؟ الله ورسوله حلو كده؟ طب الرؤية اسلام ايمان احسان يعني ايه؟ ابتدي انا في ازاية الدين ولسه في سنة اولى التزام اعمل ايه؟ ركز في الاسلام اللي هو ايه؟ اعمال الظاهر صلي كويس؟ صوم؟ عليك بان تخرج زكاة مالك او الزكاة بشكل عام ان استطعت ان تحج فحج ابتدينا كده من بره صلح وصيام وزكا ومن قبلهم شهادتين وحد بعدين ادخل في الايمان ايمان تعمل ايه اعمال قلب يقين توكل حب لله يبقى ايه ايمان يدخل في المرحلة التانية وصلنا بقى إلى أعلى درجات الإيمان خلاص أعبد الله كأنك تراف إن لم تكن ترافة إنه يا دي الرؤية. إزاي نروح لربنا إسلام إيمان إحسان هذه علم الإدارة في ضوء الأربعين النووي طيب بيقول هذا الحديث هو أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن أم السنة هو ده الأصل اللي بعد كده تطلع منه كل حاجة لانه بيتكلم عن كل حاجة في الدين كل حاجة وعندي استعداد لان استدل لك في اي مسألة ها عايز تسح... عايز تتكلم فين فين الحدود هنا فين الحدود ما تذكرتش ما انت غالبان مش اغب بالك انا بقول للناس اللي بيقولوا الكلام ده يقول لك يا... يا حبيبي الاسلام خمس حاجات يا الجماعة دول اللي بيقولوا كلمتين دول الاسلام خمس حاجات وحيجي لنا الحادثة اللي جاي على طول بنية الإسلام على خمس اللي يعملهم يبقى مسلم قال حدود ما قالش حدود قال بقى سرب الخمر والربا والكلام ده ما قالش ربا ولا يا حاجة من الكلام ده خالص صح جدا قال له يا غلبان البنية الإسلام يعني دي العواميد اللي تحت يبقى فوق ايه دي العواميد اللي تحت يبقى فوق ايه وهو كده انت ما عملتش حاجة فوق كده انت مخلينا قاعدين مغاية دلوقتي لتا تحت لتا عاملين انهم مطلعين اي حاجة مطلعناش ولا بدور اذا كنت افهم ان هم خمس حاجات بس تفهمين؟ فلم يولي الحدود فين اقول له هم؟ الحدود موجودة ما هي من الاسلام لو اي حاجة بقى هتدخل هنا الاخلاق الحسنة والكذا طبعا دي من مسميات الايمان طبعا وهكذا تمام؟ يبقى اسمه ايه ده ام الايه ام السنة فتعالوا بقى نشوف الكلمات الصعبة اللي ورد في هذا الحديث ونشرحها بينما نحن جلوس عند رسول الله اذ طلع اذ ذات بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ علينا اذ دي بنسميها حرف المفاجأة اي خرج علينا فجأة اصطلع علينا رجل وكلمة رجل هنا نكرة معناه انه مبهم او مرة يشوفوه فما قالش علينا رجل منا او الرجل فلان او سماه الرجل ثم وصفه شديد بياض السياب